هُمْ وَلَا أَمْنٌ لَّهُمْ وَلَا آمِرًا لَّهُمْ وَلَا آمِرَنَّهُمْ, آمرنهم فَلْيُبَدِّلَنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَا آمِرَنَّهُمْ, ولا آمرنهم فليغيرن خَلْقَ اللَّهِ وما يتخذ الشيطان ول يوم من دون الله فقد خسر فقد خسر خسران مبينا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا أولا مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات سندخلهم جنات تجري من تحتها الانهار تجري من تحتها الانهار خالدين فيها خالدين فيها بَدَا وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَمَن أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلَ لَيْسَ بِأَمَانِيْكُمْ وَلَمَّ أَمَانِ أَهْلِ الْكِتَابِ ليس بأمانيكم ولا أمني أهل الكتاب. من يعمل سوء أي يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا يجد له من دون ومن يعمل من الصالحات من ذكر او انثى وهو مؤمن وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنه فاولائك يدخلون الجنه ولا يظلمون قطيرا ومن احسن دينا ممن اسلم وجهه لله وَمَنْ أَحْسَنُ دينا ممن اسلم وجهه لله وهو محسن